بسم الله الرحمن الرحيم يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي رزق الهدى من للهدايه、يسألو. يسرنا ان نقدم لكم هذه ا ل م ا د ة وهي ع ب ا ر ة عن تعليقات على ل ا م ي ة ا بن ت ي م ي ة رحمه الله مع ف ض ي ل ة الشيخ سعد بن محسن الشمري و ا ل آ ن مع ا ل م ا د ة يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي رزق الهدى من للهدايه يسال اسمع كلام محقق في قوله لا ينثني عنه ولا يتبدل حب الصحابه كلهم لي مذهب ومواده القربى بها اتوسل ولكلهم قدر على وفضائل لكنما الصديق منهم أ ف ض ل و أ ق و ل في ا ل ق ر آ ن ما جاءت به آ ي ا ت ه فهو القديم المنزل و أ ق و ل قال الله جل جلاله والمصطفى الهادي ولا أ ت أ و ل وجميع آ ي ا ت الصفات أ م ر ه ا حقا كما نقل الطراز ا ل أ و ل و أ ر د عهدتها إ ل ى نقالها و أ ص و ن ه ا عن كل ما يتخيل قبحا لمن نبذ القران وراءه واذا استدل يقول قال الاخطل والمؤمنون يرون حقا ربهم والى السماء بغير كيف ينزل واقر بالميزان والحوض الذي ارجو باني منه ريئا انهل وكذا الصراط يمد فوق جهنم فمسلم ا ل ناج و آ خ ر مهمل والنار يصلاها الشقي بحكمه وكذا التقي الى الجنان سيدخله ولكل حي عاقل في قبره عمل يقارنه هناك ويسال هذا اعتقاد الشافعي ومالك و أ ب ي ح ن ي ف ه ثم أ ح م د ينقل ف إ ن ي اتبعت سبيلهم فموفق و إ ن ابتدعت فما عليك معول بسم الله والحمد لله و ا ل ص ل ا ة والسلام على رسول الله نبينا محمد ع ل ى آ ل ه وصحبه م ن تبع هداه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 وارزقنا العمل بما نعلم وجنبنا ل ز ل ت ففي هذه ا ل ل ي ل ة ل ي ل ة التاسع من محرم عام خمس وثلاثين و ا ر ب ع م ا ئ ة و أ ل ف من ه ج ر ة المصطفى صلى الله عليه و آ ل ه وسلم ن ب د أ ب ق ر ا ء ة هذه ا ل ق ص ي د ة ا ل م ن س و ب ة إ ل ى شيخ ا ل إ س ل ا م ابن ت ي م ي ة رحمه الله ل أ ن ه ونقول م ن س و ب ة ل أ ن ه لم يقطع بنسبتها إ ل ى شيخ ا ل إ س ل ا م ابن تيميه رحمه الله ولكن ن ق ر أ ه ا ل أ م ر عظيم وهو أ ن هذه ا ل ق ص ي د ة وما اشتملت عليه من معان ع ظ ي م ة في تقرير ع ق ي د ة أ ه ل ا ل س ن ة و ا ل ج م ا ع ة السلف الصالح ا ل ف ر ق ة ا ل ن ا ج ي ة ا ل ط ا ئ ف ة ا ل م ن ص و ر ة أ ه ل الحديث م و ا ف ق ة لعقيدتهم ولما قرروه من علم وعمل ودعوه وشيخ ا ل إ س ل ا م ليس بشاعر ولكن الشعر عنده سهل بمعنى أ ن ه يستطيع ن ظ م ويستطيع إ ن ش ا ء ولا يعسر ولا يصعب عليه ذلك وهذا من توفيق الله عز وجل له يقول بسم الله الرحمن الرحيم وهذه البسمله يؤتى بها ل أ م ر ي ن التبرك والاستعان بمعنى بسم الله الرحمن الرحيم أ ب د أ متبركا و أ ب د أ مستعينا بالله عز وجل وقد اختلف أ ه ل العلم في ك ت اول ب ت ه ا في أ الشعر وفي أ و ل القصائد منه من م منع ذلك والجمهور على جوازه لحديث كل أ م ر لا ي ب د أ فيه بسم ب الله الرحمن الرحيم فهو أ ق ط ع أ و فهو أ ب ت ر أ ي مقطوع ا ل ب ر ك ة والخلف في ذلك سهل بحمد الله ولاسيما إ ذ ا أتي بالبسملة や سائلي عن مذهبي وعقيدتي رزق الهدى من للهدايه يسال اسمع كلام محقق في قوله لا ينثني عنه ولا يتبدل ط ر ي ق ي وعن عقيدتي في العلم والعمل و ا ل د ع و ة إ ل ى الله عز وجل ويقول ذلك رحمه الله مجيبا لمن س أ ل ه والسؤال هو ا ل م س أ ل ة من العلم تحتاج إ ل ى جواب ومن حق السؤال أ ن يجاب كما قال الله سبحانه وتعالى ف ا س أ ل و ا اهل الذكر إ ن كنتم لا تعلمون وهذا من ا ل م ث ا ق الذي أ خ ذ ه الله عز وجل على أ ه ل العلم وقد قال نبينا صلى الله عليه و آ ل ه وسلم من سئل عن علم يعلمه فكتمه ق ل ج م بلجام من نار يوم ا ل ق ي ا م ة يا سائلني عن مذهبي والمذهب هنا هو ما قاله المجتهد من اهل العلم بدليلك ومات عليه ولكن هذا المذهب بالفروع غالبا ولكنه و يريد المذهب في الاصول اي في اصول الاعتقاد من ا ل إ ي م ا ن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم ا ل آ خ ر والقضاء والقدر خيره وشره قال وعقيدتي و ا ل ع ق ي د ة من العقد وهو الربط والتوثيق و ا ل إ ح ك ا م ومنه قولك عقدت الحبل أ ي ربطته ووثقته هذا في ا ل ل غ ة أ م ا في الاصطلاح أ و في الشرع فهي مسائل عليها دليل من كتاب الله و س ن ة النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام و إ ج م ا ع سلف هذه ا ل أ م ة يعقد قلبه عليها بحيث لا يتطرق إ ل ي ه ا شك ولا يعتريها ريب و أ ص و ل هذه ا ل ع ق ي د ة هي أ ر ك ا ن ا ل إ ي م ا ن ا ل س ت ة ا ل إ ي م ا ن بالله وملائكته و ا ل إ ي م ا ن بالله هو أ ص ل أ ص و ل ا ل إ ي م ا ن وملائكته وكتبه ورسله واليوم ا ل آ خ ر والقضاء والقدر خيره وشره رزق الهدى من ل ل ه د ا ي ة ي س أ ل ه ذ ا دعاء منه وشيخ ا ل إ س ل ا م رحمه الله ممن عرف عنه إ ج ا ب ة ا ل د ع و ة بمعنى أ ن الله عز وجل يستجيب دعاءك ف إ ذ ا أ ن ت أ خ ذ ت هذه ا ل ع ق ي د ة وقبلتها منه بدليلها من كتاب الله و س ن ة النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام يرجى لك الخير أ ن الله سبحانه وتعالى يستجيب دعاء هذا الشيخ ولا شك أ ن ن ا نعتقد أ ن ا ل إ م ا م شيخ ا ل إ س ل ا م ابن ت ي م ي ة رحمه الله من أ و ل ي ا ء الله الصالحين ومن, ومن مجاب الدعوه ة و بالاجتهاد عنه في زمنه وكما صرح في أ ك ث ر من موضع ا ل إ م ا م أ و الحافظ الذهبي رحمه الله و رزق الهدى من ل ل ه د ا ي ة ي س أ ل اسمع كلام محقق في قولي لا ي ن ت ن ي عنه ولا يتبدل هذه ا ل ع ق ي د ة أ خ ذ ت ه ا عن اتباع وعن تحقيق في المسائل وعن ق ر ا ء ة وصبر ا ل ل أ ق و ا ل أ ه ل العلم و أ ق و ا ل سلف هذه ا ل أ م ه ما أ خ ذ ت هذه ا ل ع ق ي د ة عن تقليد أ و عن اتباع ا ل أ و ل ي ن بل أ خ ذ ت ه ا من منابعها ا ل ص ا ف ي ة ومن أ ص و ل ه ا ا ل ظ ا ه ر ة اسمع كلام محقق في قوله لا ينثني و ن ل ا ن ت ن ا ه والانعطاف بمعنى أ ن ه يقول هذه ا ل ع ق ي د ة ومعتقدا لها بحيث لا ينحرف عن هذا المعتقد الصريح الصحيح ر ي ا ل ص ح لا ي ن س ج عنه ولا يتبدل أ ي لا يتغير بل يحيا على هذه ا ل ع ق ي د ة وعليها وعليها يموت وهذا دليل على أ ن مسائل الاعتقاد تؤخذ عن جزم وتؤخذ عن اعتقاد صحيح صريح لا يتطرق إ ل ي ه ا ريب ولا يغشاها شك أ ب د ا ولذلك ان العقائد ا ل م خ ا ل ف ة ل أ ه ل ا ل س ن ة و ا ل ج م ا ع ة يعتريها الاضطراب ويعتريها ك ث ر ة ا ل أ ق ا و ي وغير ذلك من ا ل أ ش ي ا ء التي أ خ ذ و ه ا ونقاحوها من علم الكلام المستورد サハーバーはサ ا ーバーはサハーバーはサハーバーは م ハーバーはサハーバーはサハーバーはサハーバーはサハーバ ل はサハーバーはサハーバーはサハーバーはサハーバーはサハーバーはサハーバーはサハー و ーはサハーバーはサハーバーはサハー ل ーはサハーバーはサハ ه バーはサハーバー و サハーバーはサハーバーはサハーバーはサハーバー ل サハーバー جمع ーは ح の人たちの名前を知っていると言っていると言っていると言っていると言っていると言って م ると言っていると言っていると言っていると言 ل ていると言っていると言っていると言っていると言っていると言っていると言っていると言っていると言っていると言 ت ر ج る له っていると言っていると言 و ا いると言っていると言っていると言っていると بتعديل الله سبحانه و تعالى لهم و في ذلك آ ي ا ت من كتاب الله و س ن ة النبي عليه ا ل ص ل ا ة و السلام كما قال الله و السابقون ا ل أ و ل و ن من المهاجرين و ا ل أ ن ص ا ر و الذين اتبعوهم ب إ ح س ا ن رضي الله عنهم ورضوا عنه و ع د لهم جنات تجري تحتها ا ل أ ن ه ا ر ذلك الفوز الكبير ذلك الفوز العظيم وقال الله سبحانه وتعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إ ذ يبايعونك تحت الشجره وقال الله سبحانه وتعالى محمد رسول الله والذين معه أ ش د ا ء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله و إ ض و ا ن ه ف إ ذ ا كان هؤلاء ا ل ص ح ا ب ة ارتدوا بعد وفاته عليه ا ل ص ل ا ة والسلام أ و أ ح د ث أ م و ر ا بعد وفاته لما صح هذا الثناء العاطف من الله سبحانه وتعالى أ ب د ا ل أ ن الله عز وجل يعلم ما كان وما يكون وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون وقد أ ح ا ط بكل شيء علما وسع ربي كل شيء علما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 للفقراء ل ل ف ق ر ا المهاجرين الذين أ خ ر ج و ا من ديارهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أ و ل ئ ك هم الصادقون والذين تبوءوا ا ل د ا ر و ا ل إ ي م ا ن من قبلهم يحبون من هاجر إ ل ي ه م ولا يجدون في صدورهم ح ا ج ة مما اوتوا ويؤثرون على أ ن ف س ه م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 はじ ج ر ي ن より ن ر ب です。 اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا ب ا ل إ ي م ا ن ولذلك عائشه رضي الله تعالى عنها تقبح المسلك الذي سلكه طوائف من المبتدعه قالت رضي الله تعالى عنها أ م ر و ا بالاستغفار ل أ ص ح ا ب رسول الله صلى الله عليه و آ ل ه وسلم فسبوهم ف من دين الله أ و من أ ص و ل الاعتقاد ومن دين الله عز وجل حب ا ل ص ح ا ب ة رضي الله تعالى عنهم والتقرب إ ل ى الله عز وجل بحبهم قال حب ا ل ص ح ا ب ة كلهم أ ي من غير تفريق بل كل من ثبتت له ا ل ص ح ب ة ف إ ن ه يحب منهم م ع ا و ي ة ومنهم أ ب و ه ر ي ر ة ومنهم الخلفاء الراشدين و م ن قبل ذلك نعين هذه ا ل أ س م ا ء ل أ ن هذه ا ل أ س م ا ء من ا ل ص ح ا ب ة وقع فيهم الناس من المبتدعه حب ا ل ص ح ا ب ة كلهم لماذهبوا و م و د ة القربى بها أ ت و س ل يعني يتوسل الى الله عز وجل بحب ا ل ص ح ا ب ة وكذلك يتوسل إ ل ى الله عز وجل بحب آ ل بيته عليه ا ل ص ل ا ة والسلام وهذا من التوسل المشروع فان هذا عمل صالح وتوسل مشروع كما قال الله سبحانه وتعالى الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين هذا حمد وثناء إ ي ا ك نعبد و إ ي ا ك نستعين هذا توسل إ ل ى الله عز وجل بالعمل الصالح اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير ا ل م ولكلهم ب عنهم ا ض ا هذا ودعاء ل طلب قال ي ن و ثم قدر على و ف ض ا ئ ل يعني كل من ا ل ص ح ا ب ة له قدر عند الله عز وجل وله م ن ز ل ة وله فضائل عنده كما جاء في العشر المبشر المبشرين في ا ل ج ن ة الجنة الجنة الجنة أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعلي في الجنة وعثمان في في في في الجنة وعلي في ا ل ج ن ة وابن عوف في ا ل ج ن ة وسعد في ا ل ج ن ة إ ل ى آ خ ر الحديث ولكن معروف عند أ ه ل العلم أ ن من ثبت له فضل خاص ليس معناه ان يكون له الفضل المطلق يعني لو قال النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام عن بلال لما سمع صوت نعله في ا ل ج ن ة هذا فضل خاص ليس معنى ذلك أ ن بلال هو أ ف ض ل ا ل ص ح ا ب ة كذلك ما ثبت عنه عليه ا ل ص ل ا ة والسلام في ط ل ح ة من أ ح ب أ ن ينظر إ ل ى رجل من أ ه ل ا ل ج ن ة فلينظر إ ل ى ط ل ح ة هذا فضل خاص لا ينزل منه أ ن يكون له الفضل المطلق ولهذا قال لكنما الصديق منهم أ ف ض ل والصديق هو ابو بكر عبد الله ابن مثمان رضي الله تعالى عنه وقد الماز عن ج م ل ة أ ص ح ا ب النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام باشياء ك ث ي ر ة حيث انه صاحبه في الغار وصاحبه في ا ل ه ج ر ة وكذلك أ ن ه قام مقاما عظيما في ح ي ا ة النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام لم يقمه أ ح د حتى أ ن ه قيل لم يفتي احد من أ ص ح ا ب النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام في زمنه إ ل ا أ ب و بكر رضي الله تعالى عنه واذا إ ذ قل إ قال أ ح د من ا ل ص ح ا ب ة قال اهل العلم فيريدون بذلك أ ب و بكر رضي الله عنه وكذلك استخلفه النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام صلى ر أ ب ا بكر فليصلي بالناس وكذلك له من ا ل أ ش ي ا ء التي تدل على على فضله المطلق على أ ص ح ا ب النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام وكان أ ص ح ا ب النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام يعرفون له هذا القدر ويعرفون له هذا الفضل العظيم ولذلك نتقرب إ ل ى الله سبحانه وتعالى في حب أ ب ي أ بكر ي ب قال و ا لكن الصديق منهم أ ف ض ل الصديق إ ذ ا أ ط ل ق ت ك ل م ة الصديق أ و لقب الصديق ف إ ن ا ل أ د ه ا ن تنصرف إ ل ى هذا الرجل العظيم أ ب و بكر الصديق رضي الله آل تعالى عنه ولا يمنع أ ن يكون من هذه ا ل أ م ة من هو يعني يوصف بالصديق وهي صيغه م ب ا ل غ ة من الصدق وذلك إ ذ ا وافق القول العمل ووافق الاعتقاد وهذه ا ل مراتب الصالحين جاءت في قوله سبحانه وتعالى ومن يطع الله والرسول ف أ و ل ئ ك مع الذين أ ن ع م الله عليهم من النبيين و م ر ت ب ة ا ل ن ب و ة هي أ ع ظ م المراتب والصديقين ثم والشهداء والصالحين أ ع م هذه المراتب الصالح م ر ت ب ة الصلاح و أ خ ص ه ا م ر ت ب ة ا ل ن ب و ة ثم قال و أ ق و ل في ا ل ق ر آ ن ما جاءت به آ ي ا ت ه فهو الكريم ا ل م ن ز ل وهذا الاعتقاد هذه الابيات في ع ق ي د ة اهل ا ل س ن ة و ا ل ج م ا ع ة في ا ل ق ر آ ن قال و أ ق و ل في ا ل ق ر آ ن ما جاءت به آ ي ا ت ه و ك ل آ ي ة يعني يذكر فيها اسم ا ل ق ر آ ن أ و وصف ا ل ق ر آ ن ف أ ن ا أ ق و ل به لذلك قال فهو الكريم ا ل م ن ز ل و ا ل ق ر آ ن صيغه م ب ا ل غ ة من ا ل ق ر ا ء ة و ذلك سمي بذلك ل أ ن ه ي ق ر أ فهو فهو مقروء واصل ا ل ق ر ا ء ة من الجمع و ذلك أ ن هذا ا ل ق ر آ ن يجمع ا ل آ ي ا ت و يجمع السور ا ل م ت ض م ن ة للالفاظ ا ل ع ظ ي م ة و المعاني ا ل ج ل ي ل ة وهذا ا ل ق ر آ ن مقاصد ا ل ق ر آ ن ث ل ا ث ة كما أ ش اشار ر ذلك كما أ النبي صلى الله عليه و آ ل ه وسلم في قوله قل هو الله أ ح د تعدل ثلث ا ل ق ر آ ن فتتبع العلماء هذا ا ل أ م ر فقالوا إ ن ا ل ق ر آ ن يتكلم عن ث ل ا ث ة مقاصد المقصد ا ل أ و ل التوحيد والعقائد وهذا الذي يعني جاء في س و ر ة ا ل إ خ ل ا ص قل هو الله هو أحد الله ص م د لم يلد ولم يولد ولم يكن له كبو احد المقصد الثاني ا ل أ ح ك ا م والشرائع والمقصد الثالث ا ل أ خ ب ا ر والقصص وهذا ا ل ق ر آ ن جمع هذه الثلاثه وأقول قال ل ل ا جل جلاله واقول ل الهادي ولا ص ف أتأول و أ قال الله جل جلاله والمصطفى أ ي النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام وهو من بل أ ع ظ م من اصطفاه الله عز وجل لرسالته و ل ل ن ب و ة ل أ ن الاصطفاء بمعنى الاختيار الله يصطفي من ا ل م ل ا ئ ك ة رسلا و ومن الناس أ ي يختار الهادي بمعنى أ ن ه الدليل عليه ا ل ص ل ا ة والسلام إ ل ى الله عز وجل وإلى ا ل ت أ و ي ل الفاسد والمقصود ب ا ل ت أ و ي ل هنا أ ي التحريف و أ ن تصرف ا ل أ ل ف ا ظ إ ل ى غير معانيها و أ قال و ل ق الله جل جلاله و المصطفى الهادي ولا أ ت أ و ل وهذا هو المنهج الذي يسير عليه العلماء الراسخون في العلم وكذلك ا ل طلبه ة العلم قال ا ولذلك ل ذ ب ي ورحمه العلم ل ل ه ا قال قال الله رسوله قال ا ل ص ح ا ب ة ليس خلف فيه لذلك قالوا أ ن مصدر التلقي عند أ ه ل ا ل س ن ة والجماعه هو الكتاب ا ل ق ر آ ن و ا ل س ن ة و إ ج م ا ع هذه هذه ا ل أ م ة ثم قال وجميع آ ي ا ت الصفات امرها حقا كما نقل الطراز ا ل أ و ل في ا ل آ ي ا ت ا ل س ا ب ق ة وقولوا في ا ل ق ر آ ن ما جاءت به آ ي ا ت ه فهو الكريم المنزل هذا فيه إ ش ا ر ة إ ل ى اعتقاد أ ه ل ا ل س ن ة و ا ل ج م ا ع ة في ا ل ق ر آ ن يقولون هو كلام الله منزل كلام الله ح ق ي ق ة منزل غير مخلوق منه بدا و إ ل ي ه يعود يعني قاله الله عز وجل مبتدئا و إ ل ي ه يعود في آ خ ر الزمان と言ってもらうときに、私たちはそれを言 ا ときに、私たちはそれを言うときに、私たちはそれを言うときに、私たちはそれを言う ا きに、 من إ ض ا ف ة التكريم والتشريك كما يضاف ن ا ق ة الله وبيت الله ومسجد الله وعبد الله ونحو ذلك و ا ل أ ش ا ع ر ه ونحوهم قالوا إ ن م ا هو ع ب ا ر ة و ح ك ا ي ة عن كلام الله سبحانه وتعالى وكلا ل م ذ ه ب ي ن لا شك انه باطل و أ ن ه م ر ض و د ب ا ل آ ي ا ت ا ل م ص ر ح ة ب أ ن ا ل ق ر آ ن كلام الله و ب ا ل أ ح ا د ي ث ا ل ص ر ي ح ة ب أ ن ا ل ق ر آ ن كلام الله غير غير مخلوق و ب ص ف ذلك معروف في كتب ا ل ع ق ي د ة ولا سيما في المتل العقيدة في المتل العقيدة الذي كتبه شيخ الإسلام بن كيم الواسطية فإنه في هذا تبصيلاً بديعاً متل كيم كتبه في شيخ في فإنه فصل بن وجميع ا ايات الصفات آ الصفات وجميع سواء كانت من الصفات ا ل خ ب ر ي ة السمعيه او من الصفات, من الصفات المعاني كلها وكبرها لله عز وجل و أ ث ب ت ه ا لله سبحانه وتعالى من غير تحريف ولا ت ع ط ي ف ومن غير تكييف ولا تمثيل و ق ا ع د ة أ ه ل ا ل س ن ة و ا ل ج م ا ع ة في توحيد ا ل أ س م ا ء والصفات صرح به شيخ ا ل إ س ل ا م في أ و ل ا ل ع ق ي د ة ا ل و ا س ط ي ة قال ومن ا ل إ ي م ا ن بالله ا ل إ ي م ا ن بما وصف به نفسه, بما وصف به نفسه من و بما وصفه به رسوله من غير تحريف ولا تمثيل و من غير ت ع ق ي ل و من غير تكييف ولا ت ع ق ي ل و من غير تكييف ولا ت ع ق ي ل كما قال الله عز و جل وهو ق ا ع د ة أ ه ل ا ل س ن ة و ا ل ج م ا ع ة في إ ث ب ا ت أ س م ا ء الله و صفاته ليس كمثله شيء وهذا رد على ا ل م م ث ل وهو السميع البصير رد على المعطله وهذا وهذه ا ل ع ق ي د ة ترتكز على ث ل ا ث ة قواعد ا ل ق ا ع د ة ا ل أ و ل ى ا ل إ ث ب ا ت إ ث ب ا ت ما أ ث ب ت ه الله لنفسه وما أ ث ب ت ه له رسوله صلى الله عليه و آ ل ه وسلم ا ل ق ا ع د ة الثانيه هي النفي نفي ما نفاه الله عن نفسه ونفي ما نفاه, ونفي ما نفاه عنه رسول س وآله و صلى الله عليه ل من م الصفات ا ل م ن ف ي ة ص ف ة النوم و ا ل س ن ة لا ت أ خ ذ ه سنه ولا نوم ولكن معلوم أ ن الله عز وجل لا ينفي عن نفسه ص ف ة نقص أ و عيب إ ل ا ل إ ث ب ا ت كمال ضدها ن ف ع عن نفسه ا ل س ن ة والنوم لكمال قيوميته ه ونفع عن ن ف س الموت لكما لحياته ونفع نفسي الظلم لكما لعدل هكذا و ه في جميع الصفات ا ل م ن ف ي ة في كتاب الله وفي س ن ة النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام أ م ا النفي ا ل م ع ظ كما يقول اهل العلم والنفي الخالص الذي لا يراد منه شيء فليس فليس مدح قطعه فكما يقال إ ذ ا جاء رجل إ ل ى ملك من ملوك الدنيا فقال له أ ن ت لست بزباب و أ ن ت لست بكناس ا ل و أ ن ت لست بحمار مثلا هل مدحه قالوا لا ل م ي م د ح و إ ن هذا مما يثير يثير غضبه عليه فالنفي ا ل م ع ض لا يستعمل في حق الله عز وجل أ ب د ا بل النفي الذي يراد إذ إثبات ل إ ث ب ا ت ي ضده ق ا ل و ا جميعوا ل ق ا ع د ة ا ل ث ا ل ث ة وهي أ ن ك تقطع الطمع في إ د ر ا ك ك ي ف ي ة ص ف ة من صفات الله عز وجل و ذ ل ك ل أ ن الله عز وجل كما قال سبحانه لا تدركه ا ل أ ب ص ا ر وهو يدرك ا ل أ ب ص ا ر وهو اللطيف الخبير لذلك لما جاء رجل إ ل ى مالك بن أ ن س رضي الله تعالى عنه قال الرحمن على العرش استوى كيف استوى ف أ ج ا ب بعد يعني امر ا ج أجاب ا ب ة تعتبر قاعده قال الاستواء معلوم والكيف مجهول و ا ل إ ي م ا ن به واجب والسؤال عنه ب د ع ة هل ا لصفات الله عز وجل ك ي ف ي ة الجواب نعم لها ك ي ف ي ة ولكن لا نعلمها قال وجميع آ ي ا ت ا ل ص ب ا ت أ م ر ه ا حقا كما نقل الطراز ا ل أ و ل يريد بذلك ح م ل ة العلم و أ ر د عهدتها إ ل ى من قالها وهم قد يعني وثقت بهم ا ل أ م ة و أ ن ه م عدون و أ ن ه م معدلون ض ب ط ذلك ضبط ك ت ا ب ة أ و ضبط صدر وكذلك أ ن ه م مستقيمون في أ ح و ا ل ه م استقامت عقائدهم واصونها أ ي أ ح ف ظ ه ا عن كل ما يتخيله هذه ا ل ج ن ة مهما ق ر أ ن ا عنها في كتاب الله أ و في سنه ة النبي ل ي ع الصلاة والسلام الرب يقول عز وجل عز أ ع د د ت لعبادي الصالحين ما لا عين رات ولا أ ذ ن سمعت ولا خطر على قلب البشر فنحن من أ س م ا ء الله وصفاته نعلم المعاني وهذه المعاني تنشئ في قلوبنا خ ش ي ة الله عز وجل والخوف منه قبحا لمن نبذ ا ل ق ر آ ن وراءه يقال القران من باب النظر ل ل ض ر و ر ة كما يقولون ا ل ش ع ر ي ة قبحا يعني هذه ا ل ك ل م ة يؤتى بها لتقبيح هذا الفعل ولتقبيح هذا الاعتقاد قبحا لمن نبذ ونبذ بمعنى ترك ا ا ل ق ر آ ن وراءه بمعنى لم يرفع ب آ ي ا ت ا ل ق ر آ ن ولا بنصوص ا ل س ن ة ر أ س ه بل ماذا فعل استدل بكلام الشعراء وكلام أ ه ل ا ل ل غ ة ولذلك قال و إ ذ ا استدل يقول قال ا ل أ خ ط ا ل يعرض رحمه الله ب ا ل أ ش ا ع ر وذلك أ ن ه م ت أ و ل و ا قول الله عز وجل الرحمن على العرش استوى قالوا استولى يعني الاستواء بمعنى الاستيلاء ودليلهم على ذلك قول ذلك الشاعر وهو ق ا ل شاعر م ص ر ا ن ي يسمى ا ل أ خ ط ل ويستدل يقول قال ا ل أ خ ط ل ل أ ن ه قال قد استوى بشر وبشر هو أ ح د ا ل ق ا د ة للدولة الدوله أ م و ي ة ق ا س ت ى بشر ع الامويه يستدلون بقول هذا هذا الشاعر ورد عليهم بهذا عندنا ردود عامه وردود خ ا ص ة الردود ا ل ع ا م ة هي التي تنفعنا في كل من ي ت أ و ل هذه الصفات أ و يحرر أ و يعقل الرد ا ل أ و ل ن س أ ل ه هل عليه دليل من كتاب الله أ و س ن ة النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام هذا ا ل أ م ر ا ل أ و ل ا ل أ م ر الرد ا ل أ و ل الرد الثامن هل عليه إ ج م ا ع سلفي هذه ا ل أ م ة الرد الثالث أ ن هذا الذي تقول مخالب لظاهر ل ظ ا ه ر ا ل ل ه ل ظ الرحمن ه ر ا آ ل ا على العرش استوى استوى بمعنى على وارتفع و أ ه ل العلم يقولون إذا رديت بعلى بمعناها العلو والارتفاع و إ ذ ا عديت ب إ ل ه بمعناها القصد ثم استوى إ ل ى السماء اي قصد و إ ذ ا لم تعد بشيء فمعناها التمام والبلوغ كما يقال, كما يقال استوى ا ل ث م ر ة بمعنى نضجت وكذلك يقال استوى الصبي بمعنى كم وهكذا والمؤمنون يرون حقا ربهم و إ ل ى السماء بغير كيف ينزلوا في هذا البيت فيه تقرير لعقيدتين ا ل ع ق ي د ة ا ل أ و ل ى ق ر ي ة المؤمنين ربهم ب ا ل ج ن ة وقد يرونهم قبل ذلك في عرصات يوم ا ل ق ي ا م ة و ع ق ي د ة صفه النزول إ ث ب ا ت ه ا لله عز وجل والمؤمنون يرون حقا ربهم كما نطق بذلك الكتاب العزيز و ا ل س ن ة ا ل ن ب و ي ة كما في قوله وجوههم يومئذ ن ا ظ ر ة إ ل ى ربها ن ا ظ ر ة وقوله سبحانه للذين أ ح س ن و ا الحسنى و ز ي ا د ة و ب س ر ة ا ل ز ي ا د ة ب أ ن ه ا النظر إ ل ى وجه الله عز وجل و أ ع ظ م نعيم يتلقاه أ ه ل ا ل ج ن ة في ا ل ج ن ة هو النظر إ ل ى وجه الله سبحانه وتعالى كما قال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام إ ن ك م سترون ربكم عيانا كما ترون هذا القمر وهذا تشبيه ا ل ر ؤ ي ة ب ا ل ر ؤ ي ة للمرء ل م ر ل أ ن هذا غير م م ك ن أ ب د ا والذين نفوا ا ل ر ؤ ي ة هم كذلك المعتزله أن ا ل ل لا يرى لان الله عز وجل يقول لا تدركوا ا ل أ ب ص ا ر وهو يدرك ا ل أ ب ص ا ر وهو اللطيف الخبير وهذه ا ل آ ي ة مما استدلوا بها ويرد عليهم ب أ ن هذا نفي ل ل إ د ر ا ك وليس نفي ل ل ر ؤ ي ة وفرق بين ا ل أ م ر ي ن ا ل إ د ر ا ك بمعنى ل ح ا ط او الشيء كما تقول ر أ ي ت ا ل ب ح ر ولا تقول أ د ر ك ت ا ل ب ح ر ل أ ن ك إ ذ ا ادركت البحر قد ر أ ي ت ه من جميع جوانبه أ م ا قولك ر أ ي ت البحر فهذا صحيح لا ينزل منه إ د ر ا ك البحر من جميع جوانبه ولله المثل ا ل أ ع ل ى واستدلوا كذلك بقول موسى كما في س و ر ة ا ل أ ع ر ا ب ربي اني أ ن ظ ر إ ل ي ك قال لن تراني وقالوا ل م تراني يعني أ ب د ا و خ ا ص ة إ م ا م ه م الزمخشري قال أ ن لم تفيدوا ا ل ت أ ب ي د ن ف ي ا ل ت أ ب ي د بمعنى أ ن ه م لا يرونه أ ب د ا ً لا في الدنيا ولا في ا ل آ خ ر ة ولا شك أ ن أ و ل من ابتدع ب أ ن ل ن ت ف ي د ا ل ت أ ب ي د هو الزمخشري وهذا لا شك أ ن ه ليس ب ص ح ي ح أن نفي لما قال الله عز وجل لموسى لن تراني أ ج م ع أ ه ل العلم أ ن ذلك في الدنيا لن تراني أ ي في الدنيا و ر ؤ ي ة الله عز وجل بما جعل لهذا ا ل إ ن س ا ن من قدرات م ع ي ن ة وقوى م ع ي ن ة ف إ ن ه لا يمكنه ر ؤ ي ة الله عز وجل و إ ن كانت ا ل ر ؤ ي ة في أ ص ل ه ا م م ك ن ة والمؤمنون يرون حقا ربهم والى السماء بغير كيف ينزله كما جاء في حديث أ ب ي سعيد في البخاري ينزل ربنا كل ليله الى السماء الدنيا فيقول من يسالني فاعطيه حين يبقى ثلث الليل ا ل آ خ ر من يسالني فاعطيه من يستغفرني فاغفر له الحديث والله عز وجل ينزل لذلك لما قال أحد الجميع لأحد أن الجامية علماء السنة ت أن ت إن ينزل ينزل؟ قال ل و ن إن ل ينزل ينزل ه كيف ق ان ل إ النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام أ خ ب ر ن ا ب أ ن الله عز وجل ينزل ولم يخبرنا بأن بأنه كيف ينزل, ولم يخبرنا كيف ينزل وهذا رد كالصاعق وكذلك عندهم ش ب ه ة سمجه يقولون إ ن الليل يتفاوخ من المشرق والمغرب عندنا ا ل آ ن ليل وكلما اتجهت إ ل ى الغرب عندهم نهار وهكذا فمعنى أ ن الله عز وجل ينزل باستمرار ليس في هذا في هذا الوقت فكيف نرد عليه نرد عليه إ ن هذا القول يصدر تصور رجل بخطر بخطر من بمعنى أنه وجل وجل الله الله شبه شبه عز عز أ ن الله سبحانه وتعالى ينزل كنزول المخلوقين ونحن نثبت هذا النزول ولا, نثبت ولا نعلم ك ي ف ي ة هذا هذا النزول و ا ل م ؤ م ن و ن يرون حقا ربهم والى ا ل س م ا ع بغير كيف ينزلوا واقر بالميزان والحوض الذي أ ر ج و ب أ ن ي منه ريا أ ن ه ل ه ذ ا في عقيدتي الميزان ما يحدث يوم ا ل ق ي ا م ة الميزان والحوض ل أ ن ا ل م ع ت ز ل ة ت ا و ل هذه هذه ا ل أ ش ي ا ء ونحن نثبتها كما أ ث ب ت ه ا الله عز وجل في كتابه وكما أ ث ب ت ه ا النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام في سنته واوقفه بالميزان كما قال سبحانه وتعالى فمن ثقلت م و ا ز ي ن فاولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه ف أ و ل ئ ك الذين خسروا انفسهم بما كانوا يظلمون وهو ميزان حقيقي وله كفتان توزن ا ل أ ع م ا ل ويوزن أ ص ح ا ب ه ا وتوزن كذلك الصحب كل هذا يعني هذه ا ل أ ش ي ا ء إ ذ ا أ ث ب ت ن ا أ ن الشخص يوزن لا ينافي أ ن عمله بوزن أ و أ ن صحائف عمله توزن ويقر بالميزان والحوض الذي الحوض هو مجمع الماء في ا ل ل غ ة أ م ا المقصود به هو الحوض الموروث الذي يكون لنبينا عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ولكل نبي حوض ولكن حوض نبينا أ ك ب ر ه ا و أ ح ل ا ه ا و أ ح س ن ه ا وأكثرها وارداً. وقد أ ك ث ر واردا ه ا و جاء ان طوله م س ي ر ة شهر وعرضه م س ي ر ة شهر كما جاء في وصفه في سنته عليه الصلاه والسلام وكذا الصراط يمد فوق جهنم فمسلم ا ل ناج و آ خ ر مهمل ف ه ذ ا الصراط هو الجسر المنصوب فوق فوق جهنم فمن اجتازه سمح <تصفيق> ومن سقط فانه لا شك أ ن ه حالك ب س ا ل الله العافيه والسلام وهؤلاء هم الذين يجتازون هذا الصراط الذين يعني يمرون عليه إ ن م ا هم ا ل أ ن ب ي ا ء و أ ت ب ا ع ه م أ م ا الكفار ف إ ن ه م لا يمرون على هذا الصراط ل أ ن ما الهم النار والمرور على الصراط جاء في كتاب الله عز وجل كما في قوله و إ ن منكم إ ل ا و ا ر د ه كان على ربك حتما مقضيا وكذا الصراط يمد فوق جهنم فمسلم ا ل ناج و آ خ ر مهمل متروك في جهنم والعياذ بالله ثم قال والنار يصلاها الشقي ب ح ك م ة بمعنى أ ن الله عز وجل لم ي ظ ل م والنار هي دار عدل الله عز وجل من دخلها ف إ ن ه دخل لسوء عمله لم ولا يظلم ربك أ ح د ا وكذا التقي إ ل ى الجنان فضلا منه و م ن ه و ن ع م من الله سبحانه وتعالى أ ن دخل ا ل ج ن ة سيدخله والنار هي الدار التي اعدها الله عز وجل لاعداءه و ا ل ج ن ة هي الدار التي اعدها الله ل أ و ل ي ا ء ه والنار يصلاها الشقي ب ح ك م ة ومن ك ذ ا التقي إلى الجنان سيدخل و ع ق ي د ة أ ه ل ا ل س ن ة و ا ل ج م ا ع ة أ ن ا ل ج ن ة والنار مخلوقتان الان بخلاف ا ل م ع ت ز ل الذين يقولون لم تخلق بعد بمعنى أ ن الله عز وجل إ ذ ا أ ر ا د أ ن يدخل إ ل ي ه ا من شاء ف إ ن ه سيخلقها وهذا لا شك أ ن ه يعني مخالف لما دل عليه الدليل و لكل حي عاقل في قبره عمل يقارنه هناك و ي س أ ل و ي س أ ل عن ماذا ي س أ ل عن ربه و ي س أ ل عن دينه و ي س أ ل عن نبيه و قد جاء في حديث مطول أ ن المؤمن يقول ربي الله و دين ا ل إ س ل ا م و نبي محمد صلى الله عليه و آ ل ه و سلم أ م ا الكافر أ و المنافق فانه يقول ها ها لا أ د ر ي سمعت الناس يقولون قولا فقل فقلته ثم يضرب بمرزقه من حديث و ي ص ي ح منها ص ي ح ة يسمعها كل شيء إ ل ا الثقلات كما جاء ذلك في الحديث ولكل حي عاقل في قبره ه ذ ا القبر إ م ا ان يكون, يكون فيه منعما أ و يكون فيه معذبا و العذاب الدائم هو ل أ ه ل الكفر و ل أ ه ل الشرك و النفاق ا ل أ ك ب ر نسال الله ا ل ع ا ف ي ة و ا ل س ل ا م أ م ا ع ص ا ة هذه ا ل أ م ة ف إ ن ه م قد يعذبون في ق ب و ل ه م كما جاء في حديث لما مر النبي عليه ا ل ص ل ا ة و السلام بقبرين قال أ م ا أ ح د ه م ا فكان يمشي بالنميمه و أ م ا ا ل آ خ ر فكان لا يستنزه من بوله فإنهم قد ي ع واكل الربا يعذب في قبره ولكن قالوا إ ن هذا العذاب لعصاه هذه ا ل أ م ة إ ذ ا اراد الله عز وجل أ ن يعذبوا ف إ ن عذابهم ليس بداء كحال المشركين ثم ختم هذه القصيده ة المباركة ل ب ق و هذا اعتقاده يعني ما سبق كله هذا ما اعتقاده الشافعيي يعني سبق وهو محمد ا بن و د ر ي س الشافعي رحمه الله ومالك مالك بن أ ن س ا ل أ ص ب ح ي امام دار ا ل ه ج ر ة و أ ب ي ح ن ي ف ة وهو النعمان ا بن ثابت رحمه الله ثم أ ح م د ثم احمد وهو ابن محمد بن ح ن ب الشيباني ابو عبد الله عليه من الله عز وجل ش ع ب ي ب ا ل ر ح م ة والرضوان وعلى جميع ا ل آ ئ م ه ثم أ ح م د ينقلب م ع ن ى أ ن من اتبع هؤلاء ويحب أ ن يلقب ب أ ن ه شافعي أ و مالكي أ و حنفي أ و حنبلي ف إ ن هذه عقيدتهم فاتبعوهم في في الاعتقاد كما اتبعتموهم الفروق ف إ ن اتبعت سبيلهم ف ب و ف ق ه م فسبيلهم قال الله قال رسوله على فهم سلفي هذه ا ل أ م ة كما قال الله سبحانه ومن م ش ا ق ق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين ن و ل ه ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا وان ابتدعت بمعنى خالفت و أ ت ي ت بشيء خلاف ما عليه السلف الصالح فما عليك معول بمعنى أ ن ك لم توفق إ ل ى الخير ولم توفق إ ل ى الاعتقاد الصحيح ظننت أ ن هذه ا ل ق ص ي د ة ت أ خ ذ ثلاثين د ق ي ق ة اربعين د ق ي ق ة ف إ ذ ا هي قد أ خ ذ ت نسال الله عز وجل وفي الختام لا يسعنا إ ل ا ان نشكركم على حسن استماعكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته